Book two Osamdaeset i tri thalathatun wathamanoon thalatha wathamanoon tri almadhi, thalatha almadhi, telefonirati يتصل تلفونيا يتصل تلفونيا ياسم تليفونirao تليفونيرالا لقد اتصلت تلفونيا للتو لقد اتصلت تلفونيا ياسم طول الوقت لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت بيتاتي يسأل يسأل ياسم بيتاو بيتال لقد سالت للتو ياسم ويك بيتاو Lakad sal tu da iman Lakad el tu de iman. Ipričaati. Jaki jerrvi. Jaki. Jasan ispričao ispričala. Lakad hakki tu je tau. ispričao. لقد حكيت كل الحكايه لقد حكيت كل الحكايه учити يتعلم يذاكر يتعلم سم لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت سم لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء, المساء راديتي يشتغل, يشتغل سم راديو رادلا لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت يا سم راديو رادلا تسيلي دان لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم يستي ياكل يا سم ييل ييلا لقد اكلت للتو لقد اكلت سم لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام